وتغشى وجودهم النار ليجزي الله من نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلاو من الناس ومن ثوم He is the pillar.